مناع للخير معتد أثين عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تُتلى عليِّ آياتُنا قَالَ أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطومِ إِنَّ بَلُونَا هُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا إِذْ أَقْسَمُوا لَا يَصْرِمُ النَّهَمُ صَبِيحٍ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَقَافَ عَلَيْهَا قَائِفٌ لِرَبِّكَ وهم نائم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 إن لكم لما تحكمون سلم أيه بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين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 سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متين وأملي لهم إن كيد متين أم تسألهم أجر فهم من مغرم مثقلون أم عيدهم الغيب فهم يكتبون